ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ نَّذِيرٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 إنما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليوسر كفور ولئن أذقنه نعماء بعد ضرّ أمسّته ليقولا ليقولا نذهب السيئات عنّي إنه لفرح فخور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 أزل بعلم الله، فاعلموا أنما أزل بعلم الله، وألا إله إلا هو، وألا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟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 فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا ورحمة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 وَاخْبَتُ اِلَى رَبِّهِمْ وَاخْبَتُ اِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ فَهَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لبنيه وهي تجري بهم في موجات كالجبال ونادى نوح لبنيه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 قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم وحل بينهم الموج وحل بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعيم أك ويا سما أقرعي يا سماء أطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بنه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 نجينا هود و الذين آمنوا معه برحمه منا و نجيناهم من عذاب غنيف.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 ألا بُعْدًا لِعَادِ قُوَّةُ هُودٍ وإلى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَةٌ قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقرها فقالت متتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا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 فَمَا لَبِثَ فَأَن جاءَ أبي عجلٍ حنيد فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةَ قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق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 جعلنا عاليها سافلها وانطرنا عليها حجارة وانطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.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 ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين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 ذلك يوم مجموع لهم الناس، ذلك يوم مجموع لهم الناس، و يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود.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 عطاء غير مجذوذ فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّ عَلَاهُم وَفُواْهُم نَصِيبَهُم غَيْرَ مَن